والبيع, والبيع يمشي, يمشي يفارق مجلس العقد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق وقلنا هناك خيار آخر هو الشرط وخيار الشرط هو أن الخيار بعضهم جعله من عندنا في الشرعية جعلوه ثلاثة أيام بعضهم جعله إلى شهر كالملكية بعضهم جعله مفتوحا كالحنابل وهذا الأصاح والأسد نعم الخيار الثالث هو خيار العيب. أن يرد عيبا فحق له أنه إذا أذبت أن العي أنه اشترىها بهذا العيب أن يرد السرعة بالعيب. ولذلك أن أنفسنا قال الرجل الذي كان يغبن في البيع كان يقول قل لا لا لا لا خلاب. لا خلاب لا خلابة لا فرع لو باع شخص عينا وشرط البراء من العيوب. يعني هو يبيع يقول له أنا لا لا أتحمل أي عيب نعوف ففي خلاف نعم في خلاف الصحيح الصحيح أنه يبرأ من كل عيب باطن في الحيوان إن لم يعلم به البائع دون غيره لأن ابن عمر باع غلاما بـ 800 وباعه بالبراءة الصحيح أنه يبرأ من كل عيب باطن في الصحيح أن أنه يبرأ من كل لكن عيب كان في عيب باطن في الحيوان، إلا لم يعلم لأ به الباع دون غيره لأن ابن عمر باع غلاما بثمان 800 وباعه بالبراءة. يبقى الصحيح أنه يبرأ من كل عيب باطن في الحيوان. يعني أقول أنا أبرم لكن إذا كان في عيب ظاهر فلا، إذا كان في عيب ظاهر لا لابد أن يظهره لهم. فالعيب الباطن هو لم يطلع عليه. فلذلك إذا باع البراء له ذلك. لم يعلم به الباع دون غيره لأن ابن عمر باع غلاما بثمان الماء وباعه بالبراء فقال المشترك ابن عمر بالعبد دائم لم تسميه لي فاختصم إلى عثمان فقاض عثمان على ابن عمر أنه يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه أو داء يعلمه هو البراءة هنا الباطنية التي لا يعلمها عبد فآبى عبد الله أن يحلف تعظيما للقاسة يعني وارتجع العبد فباعه بألف وخمسمائة فارتجع عبد بن عمر على أساس في في عيب هو لم يعني باعه على البراءة أو الآن قال ألا تعلمه لكنه لم يغسل فدل قضاء أثمان أنه يبرأ من عيب الحيوان الذي لم يعلم به والفرق بين الحيوان وغيره ما قال الشفاء أن الحيوان يأكل في حالتي الصحة والسقم وتتبدل أحواله سريعا فقل أن ينفك عن عيب خفي أو ظاهر فيحتاج الباع إلى هذا الشرط ليثق بالزوم العقد يعني يقول أي باعي أنا لا أعلمه لا أتحمله فيبيع على البراءة وفرق بين العيب المعلوم وغيره أن كتمان المعلوم تلبيس وغش فلا يبرأ لأنه لو في عيب باعها السيارة له فوكتم هذا العيب يكون غشه غره نعم وقد قال السلام ليس منا من غشنا فليس منا والحق أنه حديث جاهدي بن الله البجلي حديث عظيم جدا قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم قال والنصح لكل مسلم يعني بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أنصح لكل مسلم والنصح لكل مسلم فالذي يبيع ويعلم العيب ولا يذكره لم ينصح وقلنا بأن بأنه جريب اشترى فرسا عرض عليه بأربمائة درهم بثمانمائة درهم وهل تعجب منه جدا البائع لكنه لا عجب لأنه ينفذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم والفرق بين الظاهر والباطن أن الظاهر يسهل الاطلاع عليه لكن الباطن لا ويعلم في الغرب فعطيناه حكم المعلوم لما الظاهر يسهل الاطلاع عليه فإذن هو معلوم فلا بد أن يبينه وإن كان قد يخفى على نظور فأرجع الأمر إلى أن لا يبرأ عن غير الباطن في الحيوان ولا عن غير من غير الحيوان مطلقا أنه ما أصح أن يقول له أبيع كذا العقار على على ال أو السياب على البراءة لأنه لابد أن يعلم ما فيها من عيب فإذا واجب عليه أن يبين أن يبين العيب فرعن شر... لو شرط طبعا هذه مسألة ممكن نضرب عليها أمثلة إن أردتم. لو هي ليست الظاهرة ممكن نضرب... نضرب لكم أمثلة على ذلك رجل اشترى سيارة والسيارة علم بها عيب أنها تأكل بنزينا شديدا هذا عيب من العيوب ان لابد أن تظهر لأن الرجل ممكن يشتري السيارة بخمسين 50 ألف لكنها تكلفه في الشهر آلاف مؤلفة البنزين وممكن يشتريها بـ 100 ألف حتى لا تكلفه في البنزين بشيء وهذه معروفة في مسائل الفرق بين السيارات الألمانية والسيارات اللي هي في جنوب شرق آسيا اللي هي في اليابان وطبعا الصين, الصين دعكة مسائلات الصين اليابانيه اليابانية والكورية فهذه البنزين فيها لا تأكل بنزين كثيرة لا تأكله مع أيضا يهتمون بالرفاية اليابان بالذات كالليجزو صغيرة لا يهتمون بها لكن هي تأخذ ما تأخذ بنزين مثل ما تأخذ الألماني وايضا وأيضا البيوم الأشد الإنجليزي بيأكل بنزين حقا يلتهم بنزين وأيضا الأمريكي شفرية الأمريكي بيأكل بنزين كثير جدا فهنا دي عيوب هذا يعتبر عيب لابد أن تقال في هذا الباب. فإن كانت السيارة يعني حدث في المотор شيء وناكل البنزين لابد أن يقول. فإن لم يقول يكون قد غش رش المشتري أو أنه يعلم بأن فيها عيب معين يتجدد يتجدد يعني هو صلح العيب صلحه لكن يعلم أنه يتجدد كان قطع سير معين سير معين بأن قطع شيء معين في الطاير يعلمه فبيتجدد هو يجدد نعم هو و وأيضا تراه يعني قد قد أجاد تصليحه مع ذلك أنه يعلم أنه يتردد فلا بد أن أن يخبر عنه عندما بيع السارق له هناك عيب السير بينقطع بعد كل مدة 15 يوم مستعمل بينقطع السير ليعلم إن لم يقول يكون قد باعه بإيش با باع باعه على الغش في هذا البغرة به أو غشه كم كمثل أيضا إذا باع باع له شقة وشقة هذه آخر دور كما يقولون آخر دور وآخر دور والمكان مكان مكان شتاء شديد المكان شتاء شديد دوت هذا يؤثر جدا آخر دور لابد له من من من أعمال معينة خاصة به كتستيك والبلاستيك البلاستيك أو شيء من ذلك من أجل الحماية من المطر الذي ينزل عليه فإن لم يقل له ذلك ولم يبين له ذلك إذن يكون قد غشوه أو باع له شقة وهو يعلم أن الشارع أو الجار من أسوأ الناس لابد أن يقول له ذلك لأن هذا عيب. بل هذا من أعظم عيوب الشغل التي فلا بد أن يبينه يبين من لم يبين للمشتري أن يرجع عليه بالسلعة لأن هذا غش ومن عشان فلسل منه وأن نفس في حديث المصرات قال من اشترى المصرات وبيجمع أخلفها هكذا حتى يحسب أنها ذات لبن فهنا يجمع أخلافها حتى إذا حسب أنها ذات لبن فيشتريها من أجل ذلك فبقيت ثلاث أيام يعلم أنها ليست كذلك فعليه أن يردها فارعون شرط رد المبيع بالعيب القديم أن يتمكن مشتريه من الرد يعني مع ذلك أنه يكون له ساعة يعلم أنه يرد فإن سكت ولم يرد علمنا أنه راضي راضية بالسلعة, بالسلعة فلا لأن الرد عندنا على الفور الرد عندنا على الفور مع أنه يتلكأ ولا يردها يبقى مع ذلك أنه راضية بما فيها من العيد أما دلما يتمكن لأن تلف المبيع أو ماتت دبة وأعتق العبد أو, أعتق أو أوقف المكان ثم علم ابن العيم يبقى إذن لو مات الآن السلعة داعها ويعرف العيب لي. زيد فباعها فهو ماذا يفعل الآن هو كان ي... كان له أن... أن يرد السلعة بالعيب الذي هو فيه فلما لم يتمكن يرجع على البيع بأرش العيب المعنى أنها من غير العيب من غير العيب, بمئة... من غير العيب ألف. وبالعيب بـ يبقى عليها أن يأخذ كم النسبة هذه في المئة في هذه. النسبة بين المئة والثمانين العشرين نعم <تصفيق> إذن هذا الأرش ارش العيب هو جزء من ثمن المبيع نسبته إليه إليه نسبة ما نقص العيب من القيمة عند السلام يبقى النقص لو اثنين في, المية، اربعة في, المية، في المية من نقص هذا يأخذ منه نعم مثال قيمته مئة بالعيب وتسعون مع العيب نعم فالأرش عشر الثمن ولو كان ثمانين فالأرش خمس, خمس الثمن على النسبة على النسبة في هذا الباب وعلى هذا لو زال ملك المشترع المبيع ببيع فلا رد له في الحال ولا ارش له على الاصح اذا باع لأنه المشترع من الرد لأنه ربما يعود إليه ويتمكن من بخلاف الموت والوقف وكذلك لأنه تعذر الرد عليه هو يقول هنا أول شيء النسبة لابد أن تعلمها في هذا الباب لو قيمه 100 بالعيب وال90 مع العيب عشرة واحد عشرة يبقى كم كام 10 يبقى هنا على 10 يبقى اسمه الثمن لو كان 80 في الأرش الثمن لكن لو زال الملك المشاعر ببيع يعني باعه فلا رد له في الحال, في الحال ولا أرش على لأنه لم لم يأت من الرد إنه يأخذ المبيع فيبطله ويرد ولأنه ربما يعود إليه أتمكن من رد بخلاف الموت والوقف كذا استلاد الجريء لأنه تعذر كلما كانت الرد موجودة كلما قلنا لا أرشلك لك تأخذه أما إذا إذا كانت كان الرد مغلقاً، ما استطيع، يبقى إذن لا شيء عليه. رحمه الله عينه، صلى الله عليه وسلم فسيح الجنة، وأنا أجعلهم في جنات نظهر في مقاعد صدق عند ملك المقتدر. وأما الواجب في الذمة ببيع أو سلم فلا اشتاوة الفور لأن رد ما في الذمة لا يقصد رفع العقد بخلاف المبيع المعين نعم لأن ما في الذمة لا الرد فيه لا يكون على مثل ما يكون عينا بيده فما حيث كان رد له الرد واعتبرنا الفور فليبادر بالرد على العقد الأصل فيه الفور يقول على العادة يعني الرجل مثلا كان يأكل مع أهلي لا نقول له اترك الطعام واذهب فرد أو كان يبيع ويشتري فنقول له اقطع صفقة ورد أو يقول له شيئا أخر عليكم السلام وبركاته أو يكون الرجل منشغلا بشيء من تمريد أمه أو الانشغال بمسكن أبيه ف يعني هنا انشغل عادة فلا نقول له أنه تأخر في الرد فقد سقط عليك الرد لا ورزاق قال ليباد برد على العادة، فلو علم العيب وهو يصلي أو يأكل فلو تأخير حتى يفرغ لأنه لا يعد مقصرا وكذا لو كان يغدى حديثه، وكذلك لو كان في الحمام أو كان ليلا فحين يصبح العدم التصريف لذلك باعتبار العادة، ولا يكلف العدو يعني يسرع والركب ولا الركض ولا كركض الفرص ونحو ذلك، ثم كان بع حاضراً ردوا عليه، فلو رفع الأمر إلى الحاكم فهو أكد. فلو رد وكيله كفى وكذا الرد على الوكيل وان كان البائع غائبا رفع الأمر إلى الحاكم ولا يؤخر لقدومه ولا المسافر إليه ولا صح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكانه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم عمتا إذا كان العيب يشهد على العيب وايضا من رفع الأمر إلى الحاكم فالحاكم القاضي والذي يأتي به فيقول له الآن العيب هنا الرد بالعيب ويلزمه بذلك. هذا هذا أصح وأسد إن لم يفعل وعند وكيل أعطاه سيارة قال لو أرجع للوكالة وخذ لها هذا العيب موجود وتثبت على تثبت العيب ثم ما تأتينا تقول له الرد بالعيب وكما قلنا إن كان مشغول عادة فالشغل عادة ليس ليس بتقصير حتى نقول أنه راضي بالعيب هذا يصلي يأكل يشرب حتى لو كان مع أهله في خلوة أو كان أو كان رجلا يصلح بين متخاصمين فلا له أنه تقاعس عن الرد فألزمه أبدا فهو له أن يرد, أو يرد بنفسه بذاته أو يرد بوكيله وعلم أنه يشتغل ترقي استعمال مبيع يعني انتظام علم العيب لا يستعمله لو استعمله لأن الاستعمال رضا يعني وجد القلم القلم فيه سن سن فيه معوج فإذا كتب يكتب حرفا حرف الأخ لا يكتبه فلا يستعمله يقول سأرده بالعيب لا يجوز له إذا علم العيب يغلق القلم ولا يستعمله حمد أحوال السيارة وجد فيها عيبا يوقفها في مكانه ولا يستعملها استعمال لها يجعلنا نقول له لا رد لأن الاستعمال الاستعمال يعني معناه الاستعمال معناه معناه الرضا فلو استخدم العبد أو ترك على الدب السرجها وارزعتها بطل حقه من الرد لأنه مشعب بالرضا قلت في هذا نظر لا يخفى لأن مثل هذا لا يعرفه إلى الخواص من الفقهاء فضلا عن أجلاس القرى لا سيما إذا كان رحل الدابة مبيعا معه. هو استعمالها هو الذي يرد على الرضا استعمالها يدل على الرضا لكن ترك الأشياء عليها لا تدل على الرضا ولا على الإنكار لكن استعمالها يدل على الرضا فمغلس له ذلك أنه لا يبطل الرد ذلك أنه لو أخر الرد مع العلم بالعيب ثم قال أخرته لأني لم أعلم أن لي الرد فإن كان قريب العهد بالإسلام أو ناشع في برية لا يعرفون الأحكام فأنه يقبل قوله وله الرد وإلا فلا بل لو قال لم أعلم أنه يبطل بالتأخير قبل قوله وعلله, وعلله الرفع النوم بأنه يخفى على العوام عمتا القول قوله في ذلك ولو قال أردت الرد وما استطعت أن أذهب أو آتي فالقول قوله أيضا في هذا الباب ثم حيث بطل الرد بالتقصير بطل الأرش أيضا يعني قلنا أنه يستطيع أن رد فاء على صلما ذهب هذا معنى الرضا فلا فلا رد فإن قلنا نرد أيضا لا أرش لأنه معنى رضي. ذلك أنا وراضي بالعيب. ادله على ذلك. لكن ترك ولو تراضي على ترك الرد بجزء من الثمن أو مال آخر فصحيح واجب على المشاري رده ولو منقطع على الصحيح وهذا المصطلحة فإن علمه بطانها بطل حق من الرد بلا وهذا الكلام فيه نظر لأنه الحق أن القاعدة العامة أو التراضية على ترك رد جزء من الثمن يعني هنا قد يكون المعاملة فيها ما فيها من التحايل لذلك أبطلها لكن الصحيح الراجح أنه لو التراضية غض الطرف عن كلية العيب له أن يقبل السلعة بالعيب ولا شيء في ذلك قال أرد جزءا منه له ذلك لأن كل صاحب حق له أن يسقط حقه أو يتمسك به ولو اشترى بعيرا أو عبدا فضاع البعير أو أبقى العبد قبل القب فأجاز المشتري البيع ثم أراد الفسخ فله ذلك ما لم يعد البعير أو العبد لماذا؟ في تغيير به عدم القدرة على عدم القدرة على التسليم قال ولبيع الثمرة مطلقا إلا بعد البدو هذه مسألة أخرى فان شاء الله تكون بعد الاختبار أنا أترككم الآن أصحاب الزوم سأخرج من عندكم وأترككم الآن للاختبار وفق الله جميعا لكل خير كل من ساهم وساعد على نشر هذا الباب وقد أحسن إلى الآخرين بخط القلم أو بالتفريغ أو برفع المحضرات. أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتي ونشكرنا ولكم الله ممن أربعة. الآن عندكم سؤال سريع أن تفضلوا وإلا من بعد زو أن تكون مع المكسر والفيس. في الفيس أنا استأزن سأخرج من الصفحة هنا إلى الصفحة التي